يا شمام في مكعب مهلو فلا تميل ولا تهين سر هاي حاج سيفه وقنا العليم يا شمام في مكعب مهلو فلا تميل ولا تهين يا سلام الله يا بو فاي صار رح الرجعة وأن وابي وابني وابيت والشحيم يا سلام ديد العرب يا مكاب صب طعم مهتمين بالقه جاءه حامين طريق. مربعك حزامك وحيه من حزام يا سنا في لها سبع حساب يا شديد الباصوا بو الشجاع ورث من ساسكم يا برايك يا رب جعل عمرك ابي يا ما ينكسر يزيد والجمال شيء متوارث لنا الغلام ما ورث على الديوارثه على الحذيه يا حفيد معتز لا البلا غوى الكلام المدايح ما توفي ارحب ضار بلا خاص بالميت بل تحارب وشهد ان ما يفل على الحديد إلا الحديد عودنا شغمو وصغار صغير ما يضام لا ضربنا بالمحتاب يجي رأس العقيد والكابولش نتحمل عديل يا صار لا مننا ما جالسين يا حنا لا مننا ما ما ربعي المطرات ما عزوتي اهل طبعي المطران ما يعرفون الانهزام عزوتي اهلالي شوك عمعنا الضديل صفنا واحد ولا صاري فصف القسام من نوال التفرق اخر شيطان ملي عزوتي حمران واضر امتيه تلجه والي بعلم نفت خربي وهو رايز عزوتي حمران واضر امتيه تلجه والي بعلم نفت خربي الحرشة وحن بعيدنا المرام بل مجالس التلدى واي سعي بريد لا طرالي اسمه بوسي بي ما فيها ملام ذاك ما جابت قطونا حبر حبر حبر حبر حبر حبر اسمه بوسي ما انت را على الاول او بال نهايه